أولائك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها ولا مستكبرا كأن لم يسمعها أذنيه وقرآ بعذاب أليم.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 ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه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 فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَرِ واصبر عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ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 ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وَأَسْبَغَ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر والبحر يمتد من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم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 ان الله بما تعملون قدير ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه باطل وانما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العليم الكبير